الحديث ال20 حديث لرا سنهي عن ابي مسعود ابي مسعود اي كوري امام البخاري عقبه بن عمرو اهله الانصار اي انصار لو بدر لو بدر لو رضي الله عنه قال هو عقبه بن عمرو قال رسول الله رسول خيلاء وقيل صلى الله عليه وسلم ان من مات وحكمه ا اتركنه نسطبكو اي كسو غارين من كلام النبوته ما بنمد هذا الكيدي ما بنمد قالوا لا ايه الريدي اذا لم تستحي حطادا في ماشي توحد ربطه رواه البخاري امام البخاري. حديث كان صحاب ج وريي وحال الى هذا ابي مسعود ما ابن مسعود معهم وابي مسعود كن يلسى وحده ابي مسعود مرعي سنه وحده عقبه بن عامر انا ابي مسعود اي كوري البخاري عقبه محدثين تا اللي وحو القلب 3 لبا قول اي كلي اسكو خلافين وخا لولا جيده البتري مارتا لبا قول اي اي كلي ان تا محدثين تا كمن او waxay ku tageen بدر والنسبيه مخايل وا دغنا جري ايل كبدت دغال كان كعيو اي كبا قيل دغانتي بري وا سيده اكثر متاخرتو مري أهل علمي قبل كميبانا ووحي مرينا وإمام البخاري بك ميديا هاي داقال كيبه دارو كاك قيبه وهو الصحيح قولك أنا سأسويه صحيحا يام بالله بضمانه وكاك قيبه دارو وكاك قيبه دارو حاضر قولك صحيح حقه حضبه رضي الله عنه قال وخير عقبت ابن قال رسول الله رسول كإله وخير رسول الله عليه وسلم إنّا مما كيوحا كميدة أفرقنا سباتك أي سوق جارين من كلام النبوة ما بإنمادي هذا الكيدينا يكسر جارين ما بإنمادي ألو لا إيه الرئيدي إذا لم تستحي تستحي إيا تستحي لبدا وصحي حيلا فعل كا استحيا وكو يماذا استحانا وكو يماذا استحاها دير لكا كانو إذا لم تستحي أي نقرين فادي استحيا لكا كانانا لم تستحيي اي نقارن لا الله ولا تبدي او حديثك لماد باكو يي كل لادوا وا سوا تستحيي ام بينتري اولبا يودا تا لم تستحيي حتى حشور فصنع سميم ماشي توحد غلط نبي يلقي هوري ديمودي واحكم مئه ايا سو غيره امدان وحي يكسو جاران لباد بريق ويوح السغن كيف حال الشيخة القرآن بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي السحف في سحف إبراهيم والمصر إلا يقول نوع الشيخة وحوهيان آيات كاس إنا يكسونا آيان والقديه النبي النبي مصر Qur'an ku wa sheega nabigaalkii hore ee diinadii wax kamid. Ihaadiisana hadda iska badadaa. Adee u baran? Ah, العلم بالصدح هيوقع بينهير بني اسرائيل وثيل كسق ماره وحان كسق ماينو اسرائيليه كليرا اسك داكاس وحا كسق ماره والقران كوشيغو الى دين دييني هور كاميد او ياهي انا حديث كوشيغو سبخان لو قيبيا وحدينتيهو اي عتبيدو اني انانا شرع دو طور مالا كرمو ساسو كل انا ياهو وحدينتيهو عتبيدو انانا شرع سيده ستيفو او سيكله مالا walaa asalkoodu waa cabiye id difaaq wee oo inta la sheego in ummadii hore sharciigu ahaa diintayadu cadaydo anaga inaad sida siklaasumshaq inno tahay wala nasahay ku socoynaa mana banaa inuugu hore kamiday heeth anagaana ma loo xireeyo kale waxa weey waati weey waa id difaaq inuugu soo xaray quraanka iyo sunnada hore kamiday لكن anaga inu di noo ya inu sunuqayn lama kala sheegi taas wa amsal kala khilafiya usul fiqiga anaga lagu baxtiya ha hal in banana hayku tagan anaga waxna lagu sheegan inaan ku ifra qaadano ra'y qaarna waxay raaydaan maya sharh inuma ah maradan shari'atan lu'ati inaan ra'na tamsal kala khilafiya taa barkabhti banana taasuba taas wa wihis suqna day wa saq oo kii taar kii sunnada uu oo waxa weeyay beerbada Israa'iil laga soo raaro beerbada Israa'iil laga soo raaro iyo Sunnaba waxa macalla teehin inay oo waxa weeyaan la sheego sadex loo qaybiya ayaga Qur'aanka iyo Sunnadu la fiirsireey fi sada sibi eine halwe yange shii laakin maxaa noo bayna ya qur'anki sunad laga yaa wa waxa qur'anki sunadiba laga helay wax beerilay sida qisada nabi daawud lugu baa abuurto kale aa mabiil daawud fi sada lugu baa abuurto yahoodi ku meel abuurto ayo kale aa oo waxay aya waxa kamidaha ciidankiisa nin gabadh ay ku xun qabto gabadhu duunayna nabdow suu gabadhaas uga qaato ninkii jeeska u diraydo si uu u dhinto oo loo dilo oo gabadha uu helo kan u digto akasoo laaba kan u digto akasoo laaba waxa suu dalal waana daami nabiyalka ismadoodi meel laga dhaca sababtoo ah tofkii iska feecean bakanka ka halka ay iskuwana yaqsan yiilka ah oo aaniga ka soo taaba nabi ilaahi ka war waxa soo kaanu lugu sheego waxa soo waa keedib iyo iftiiraa maraba nan nabiyalken loo isbeey maraba nan marka shayna waxaan ognaa quraanka suumanka ognaa inay balal ka soo ka weyn labdeeriya wax waxa jiray qisada reer barusay laga soo horro maana qab quraanku urumayna yalla ma hayu maana qab quraanku suumanka sasoo kale auto wa in laga tawoqof waana la sheegi kara hadith uu aan bani Israa'ila wala hayt wamdu nabiyyu sallallahu alayhi ka sheekeer reer bani Israa'il ma mar lakiin la be jismine la ma jismine in nabiy maaki waa kamida so dadku soo gaareen oo min karamin nuguu gati nabin nabii halalki hore ee ta cusay kala dakhlaayeen umatu Muhammad soo gaar sidii loo kala dakhlayo qofo qof uga dakhlay waxa kamida ila lam tastahyi hababan fi shurim fasna asme maashi tawhat rabbik xalure cidda laba macnay ku fasiree ahlul ilmi maana ka roohu yahay illaa rajeedu shayga atrappa wax aan wa ba salaat faladna laga xishoor waxaan laga xishoonshaygu hadduu yahay samee amarkaasna ka waa amru ibah ah ah amru ibahawi wuxu habayeen caafarta inaad sameeydo waxaan laga xishoon ina salaaddu ku tagay laga xishooda inaad meel إلا يراهدو حداثا حشوك الله هين وآلا إلهي كحشوني آدمي كان آدم, آدم كحشوني وحين نفت هذا الربط اسكس فامي مركعة نعمر كوى أمر التهديد وقود إيهان شباته وحين لمطهي اعملوا ما شئت إنه بما تعملوا ما بصير ساميه واحد الربطان إلهي وينه واحد ساميه لو أكا وينك أبع المرينة فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليقف تقف كيرا بانا إله يارو نطف الدون حقفري مالله بمينة مالله وغد مالله وغد مارك حداد أحشوك لحين سكتسنين نفتادي هغانكي لحنكي لاحن يدي الدول كنفتادي سنين واحد هشاد لابها يقول وغد احشوكي لا بظهر معنى صحيح يرشب سالك سيبي لا بظهر معنى صحيح ويحاتي سيبي وحلقه للشواله سكتسنين إيهو معنى هاااااااااااا حشوط لاوها طابتهاي وحا رب تصميم وحا تكي حشوط ليه باي سببتو احي ايمان كو كيبيا حشوط الحياو شعبت من الامان ما بيقاييري سببا باي حشوط هو ايمان الحياو لا يأتي إلا بخير حشوط هو حان قيره ينمكيانو الحياو كله خير حشوط هو بمانتيش وخير سيساة تيدا حشوط كوفك علىك حشونا وحا لك امرك ما قابين قف الله كحيشونة وقف الله كره بكل إيمان قف آدمك كحيشونة وحيالها شرفت وحول لمحة تصميم مالك حيشاتك هو إيمان سيستبت إذا ضدك مؤمنينتا وإن حيشاتك أتو إلا عليها حيشاتك هو إيمان ولي ده سيستر يدي إليه كفارتا إي ضدك وحويل مبأة ديدة جاربة فافية حيشاتك اللدك أعلمها حين قد قد ده إليه حيشاتك ضدك إنه كأم ماذا آه حيشاتك ضدك إنه كأم ماذا سي arurta isku fasalana la falsilina gabaha iyo wiliisha xishoota babaa ugaad ka wadoo asan xishooda ku abura wili ka muumi kana xishooda لكن abura laakin markii atifariisa markii hore markaas atay biisaraa atiniga gabaha aragto wa kamix wal ka yixyix inaan fiiligo markii hore laakin fasalala la isin ah haa haa ku xiga inay murmaan haa waxaas ka sahada hadho ma uma layna qadiibaa qortaa isku galseb oo lay raad halkaan ku sameey xiwah ardayda hortooda bal xishood ka ya bara xadiinta loo furta aabadan oo muslimaha arurtiis gabadhiisu u direey oo la xiwar la soo saaray uu leeyahay nabi ka inna lillahi wa inna ilayhi rajiin wa the youth of qaf the youthuna chanada ilayhi magal dareen la wey ya gabadhi uu dhaayay ninkii